بسم الله الرحمن شد وقو او وابو مقيل ان لك في النهار سبحا قويل وانكر اسم ربك وتبت ال اليه رب المشرق والمغرب كِلَ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مّهِيلًا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُسُلًا شَاهِدِينَ عَلَيْكُمْ شَاهِدِينَ عَلَيْكُمْ كَمَا اونا رسولا رسول فاصف فكيف تتقون فكيف تتقون إن كفوتم يوم يجعله يرم بهم كان وعدو مفولا إن لهذه تذكرة فمن شأ وَتُرَهُ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُضِلُّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَتَابَ عليكم وَآ خَون يَقْبونَ في الأوْو يبتَونَ منِ قَل يبتَغون منَ فضل الله, الله وَآ خرونَ يقاتلونَ في سَبل نقرأون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 What's the oil field?